وأشهد أن لا إله ورسوله الله وحده لا إله إلا الله وحده ربنا وإله وحده لا الله وحده توقعها في مفقٍ عرد ولا ياسم فالثلاثة الزوءين والثساء هو اِسغار القطر الزائنين المحيم والإزراج ولا Velvet الشرع والقدر هو الانزار القرى هو الابضار الجائم والثائن الاجرارة والمحكك وبين الـتراضة والقوض نسلم وإزراج والإزراجري الذي في نفسه ضع بين النس والتفكير والتفكير وبين الضد والزر والحظ والعمل حتى ان الضرق حتى ان بين هذه الضرق و بين النور الآخر معروف لعيد الآخر والفاصل ومعروف للرحمة المتكلمة العلم كما ذكر جالك الكبهار في تجرب البيان والنخيون البيان وكما ذكرون ونبكي من اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والصبر والهدا والقدر بناء السيد المستقيم الذي يرى امر او ينسى او يذل صلواتنا ان ان امر عند ما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى النابعاء وصحبه الأعنائي أما بعد وغير وفاق على الجميع حياة سيخ رحمه الله الجميع ومقاماتهم في الإسلام وجينا على الأعزاء ودكاح من الجميع السلام الرحمن الرحيم جاءت من غينا الرئيس فالمؤلفات انها دفاع عن الاسلام وذلك ما علقه كتاب الوجود مثل رده على الرابع في من اجل السنه ورده على الرابع في نقوص حق وغيره من حق المعروفه وانها وجود على يؤلف وتعليقًا جديدًا ليس بأرض في ليس بأدور الحق وليس بأدور كما كانت المعروفة وفي مكانة الموجود إلى فرصة قد ترجم بتراب المستقبلة ودقراج عبر من بسم ربهم من أبريده قد ترجمنا الناجب نحن على المدينية في يقدر القطورة ان الذي ينبيه الخطه الحاجه كما قال الله بن حب رضي الله عنه ان لم يغفر له ولهذه الخطه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وندور اليه الحمد لله هذه من والاستمرار يعني ان الوقت بالكمال والفضل والإنعام مستحق لمن بالله الحمد والوقت بالكمال والفضل لأن المحسوب نبي على كماله وعلى فضل وانعام فالحمد الذي غلوقه بالكمال والفضل لمن بالله وخته والمستحق له وكلنا كل من غلوق فما فيه من الاسماء والغضب فالنه يومين من الله فإنه من الله سبحانه وتعالى فالمحمود لذاته هو الله عز وجل ولهذا أكبره الله والاسميع الثاني لألأ الحدود للأمراء وهذه الخيارة طيبا الحمد لله الحمد لا أستخاف فقال الصالح الحمد ورضوا بالله بدخل هذا كقولنا أحسن في الشمس والسان والسان والسان. الحمد ورضوا بالله بدخل وهذا الرجل المقرب الذي ليلاً أعرف أنه كان غائباً في قلبي، قلبي موجود. تريدون بان أحد إنسان يكون حولي وهاجد قلبه الخالقا سوف يتقل عن مكاني وإذن يكون إذن الإنسان حيث نعم الحمد نعم أو الوصف الوصف الله الله في السماء والقدر هذا الله الله في السماء والقدر هذا الله لأن الإنسان يسكن على سمائه يعلق على القاهر والله تعالى كامل في السماوات. نتفضل بإنعامه والسلام ولا يقف أن نقول إن الوقت هو السنه ما يدون لأنه تبث بالفحيح من أجلبي غريرة الله قال يقول قصمت سلاك ديني ودين عبي مكتري فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حميدني عزي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أسماء أيها العظيم تجعل بين الحمد وبين السنة والذين تفضل الحمد بالسنادج الجميع فقط لأن السنة لا يكون الا تكترار الحمد الحمد لله رب العليين هذا جعله الله الحمد الرحمن الرحيم جعله الله تعالين مالك يوم الدين إذا قالنا لك المدين قال الله نجدني عزيزي إذا نالك الحمد هو الواقع بالكمال والإقضاء أول فقط هذا بالكمال هو الإقضاء أو بالكمال وفق ما واحد. طيب أما قوله نحمله وجدها على ثمية نحمله نحمده جملة بعضية فبالأول أكاد جملة ثمية أكدال على ثمية وثمرة ثم أتا بالجنة الفعلية الداله على التجدد فأني قائل يقول بعد أن أتوى في إجابة الحمد أعود فأأخذ فأحمده أيضا أعود فأحمده أوه فأصارت نحمد الجنة الفعلية تجيد التجدد والتجدد فأمرنا مجانا لما اتنى وصد الله الحمد بعد ذلك اعاد نوره المطرى فحمدوه مثل نستعين نطلب من العوده نستعين نطلب من المغفره ومن المغفره من المغفره بعد بالتخاطي a little I was going to be. فأنت تسفين بالنحن يشبهك لعم الله إلا ما حدنت من شبها أهلكك ومن سيئات أعمالنا هل هو من, من سيئات أعمالنا أمن ألها؟ أو من سيئات أعمالنا أي من حقوبة سيئات أعمالنا ها من أمرنا ليش نترى من السيئات فعلا بحقوبة من السيئات فعلا وعقوبه من سيئه اعمالنا ان نفعل او ان يقع بنا ابا بكر منها من يهده الله فلا مضد له ومن يهده فلا خسره هذا في تصوير الامر الى الله تبارك وتعالى في الهدايه من يهده الله يعني من يقدر هدايته فلا مضد له ومن يهده بالفعل ايضا فلا احد يستطيع ان ينتصره من هذه الهدايه وكالي أنه يانده او أو فعلا واحد ربما نجمع قبل قبل ما لهم نبعين يستطيع أحداً يستخدمها وانسواقاً يستخدم لا والذي هداه لا يستخدم ما يستخدمه احد ايضا ان أن ينتشره من هذه الفيدياة هو شامل الأمرين ومن ينفده من يقصر الله لأوله الغلال أو صلاة فإن الله إن ملأ أحد لحبيب وكذلك من أضل الله فعلًا, فعلاً أبعى أبعى على لأن الله تعالى هو الذي له, له الأمر وحده صلاة لا علم خبرني ما لك من تجليات في السكون الصلاة. كي في هذه الجمله لا تفكي فيها, على فيها في ولا تفكي فيها للغطاة الغطاة تقول الله لجازال والربي يجهد الله خانت الهدف وانه يجهد الله ليس بيأخذ باللغة لأن ليس بيأخذ نقول ان الله تعالى قد جعل من الرجالة أشخاصاً ورغلاباً وأعلمت بها وأخذرك عليه يقدر فيهناك إذا قال قال إذا كان من الله لا هدلاك الحكم للنحاء فضل الله عليك الزلاك نقول لك جعل الله تعال لك الزلاك أكثر وجعلني الزلاك أكثر وبين لك هذه الأكثر إن هذا ما فاللغة يصدروا الشرح إِنَّ عَدُمًا قُدِيلًا إِنَّا يعني إذا كان أو فقد يوضع يوضع فلبيعي فيه. فلبيعي فيه. في الله قُدِيلًا وقال لنا ولهذا يقول الله عز وجل في صفحة الإخوة فلن يزاهوا فَزَارَ الله وَدُّلَّا إذن كل المسؤولة في الله يجلونه من الثلاثة ان الله تعاليه ولي هذا تجد هؤلاء الذين يحفظون بالقبل مثلا يجدون ريزا ما كان هجلة يجدون تجدون في مصالح لدنيات يحفظون بالقبل والداء في مصالح اليام يحفظون بالقبل جيد أنهم يرونهم مصالح يبعونهم يرونهم مصالح ما يقول الله من أحفظه فكرة طريقة يحفظون في الصفاع قبيل وفيها اطلب في الموت اطلب من كل من تتابع دعني احكي لك تاريخ انا اصلا المعدل الان الان لا في طريقه الى الدنيا واحد كل ثقافه وكل النهار وكل اشياء نعم المفروض يكون وفيه وفي طبيب مهذب وقفنا عند سور الزرد هنا هنا. اللي يستطيع التلام من حروفنا هذا واللي يستطيع التلالات روحنا ولكن من الناس الضوءين ونروفين بيسان وغالين الشارع اللي احنا قريب التلام ولكن من الاخرية ما يستطيع الناس ولكن من الاخرى من المقدرة علينا والعشقاء نفس الشيء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 في قنات آيات الأليس للقصرة لديها يا را outfitsهم وعلى اıtنا وأشهد منين لأن الله لا يروضور ينهقεταιati hombres ودواب كنات أشهد قال السييفau يكون الأول يقول إن حمد ونستعيد حال أشكد بأن مقام التوتيب أنت متفيدي وفرؤيك ان يوحد الذكر ونحن اشهد هذا كلام توفيق المراد، كل جماعه يجب نشهد يكون جماعه فلذلك فازاح الروايه باشهد دون مسهد اشهد ان دا إله محته لا اله عند الله وحده لا شريك له لا واشهد طيب ان لا اله الا الله و الاشماء لا اله الا الله اله بمعنى معبود فهو فعال بمعنى مفروض فعال بمعنى مفروض وهل تعطي في اللغه العربيه بمعنى مفروض سؤال الدين ليربع في غيرها او بمعنى مفروض في اللغه العربيه لا تفكر ونبدأ الجانبين فيه لا تفكر فيها الله في القرآن لا تفكر لا تفكر أنا أفضل أن يهاجم لكن فيما تفكر فهي فهي فهي أرادتهم يقول عنده إقراض من, من النحن معلوم. طيب هذا خلاص. طيب هذا دينك يشير إلى طيب إيمان مخلوق. إذا انتهى ذلك من على مخلوق كبير. إلى إلى إيمان مخلوق وما من فإن في إسلام الله أيها محفوظة إلا الله هذا خطأ من هنا هذا رأي أكثر من المقدرين خطر إضافة خطر وأنتم تعرفون فرأة في المسرعة الفرق بين خطر إضافة والخطر الحقيقي فرأتم هاروله ده م? فقط من قبل ان يحقق شيء ويرافق نعم نعم سنقول لك ولله المؤمنين طيب الحق الحقيقي انما في يحقق المكسور حقا بحق الواقع ان يكون حقا بحق الواقع والاضافه بها الاضافه بها فماذا عن الايجابيه daar zit de indruk in, dat iemand, dat iemand dat iemand, dat iemand, dat iemand, dat iemand, dat iemand, dat iemand, dat لكن هذا حق الصغاق يعني أنه يكتر إلى شيء ما يموت نفس الجواحة نفسه يغنون لا يوجد سجابه الصغاق يعني أنه يكتر إلى شيء ما يعني أنه شيء الله إننا لا نحبوك إذن الله هل أنت في الأشجاب فوقت؟ فلو إلا وأفراد الأسرة جوعت والملائكة توردت والجثث الميتين بلا ولد بلا ولد كل ما هو دام مخلوق من الله خسرنا من ذلك كثيراً كذا هنا يعني راب ماذا ما هو إجبارنا هنا أن نستحق العباد وما هو يستحق العباد إلا الله سنة فإنها كل نعبر ذا تاري وإن كنا تاريخا ليست كلها من الله إن دين إن الله أسماه سنة جمهة وإن ذا ليست تاريخا لأن لا شخص أفرام لو قد هذا الكتاب من الحديث ما هذا الكتاب الحديث يستغلون تقول لك ها هذا الرجل الذي قال عنه إنه يقول هذا صحيح ولا لا لا ليس الإباهة لحق الإباهة من, يبقى من يبقى؟ هو إباهة؟ الإباهة هو الذي يحب عنه يسمع إباهة ليس الإباهة حقيقة إذاً لا إباهة حقيقه إلا من؟ إلا الله نعم اشهد الله لا اله واخده لا شريف الله ما هو طاهرة شريف الله؟ إذا فيه وقته لا شريك له لا شريك له لا كنل خلوك في الوقت والوقت الوحيد من نفسه يعني معناه ان الله سبحانه وتعالى دين لا اله الا هو وحده لا شريك له شهده النفي واشهد ان محمدًا هذا هو محمد بن عبد الله من هاسم الفرس هاسده ورسله هذه العبودية هذه العبودية خاصة وهي ايضا متضمنه من العامه لان لأن كل عبودية هذه عبودية خاصة هذه العبودية العامل ولا عقه. عندما نقول مثلا هذا ضفن الخاصة هو عزه لله ولله بالمعنى العام بالمعنى العام حسن الله إن كل من في الصناعه وغافل لكن بالمعنى الخاص ليس عزه لله عندما نقول هذا المبني حسن الله هو رسول الله صلى الله وقوله رسول اي مرسله ارسل الله تعالى الى جميع الخلس. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الخطبة ينبغي الإنسان أن يقدمها بين يدي حاجات عندما نريد أن نستمع بسلمة المحضر عندما نستمع بسلمة المحضر عندما نريد أن نعقد نجاحا فإنهم يقول هذه الخطبة ويقرأ ايضا لا آيات التي نعرف يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولكن يختصمون فيما يراها المسلمون يا ايها الناس اتقوا الله حقكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من وزوجها وبث من ما كثيره ومن الله الذي تتعب به ان راحت كان عليكم رحيما يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قوما سديدا يصلح لكم اعمالكم واعطي لكم ذنوبكم فقد قال لكم قولا أين؟ لا, <تسجيل> <أنا> لا, <تسجيل> <أنا> لا, <تسجيل> لا لا لا. الندى نعم. دمع نعم. يا رب يا رب الحمد لله وإنا لله وإنا لا إلهم. يا ايها الذين تطول الله ويوجد في ثاني قد الفاتح هذه الكوره في نهايه المره ايات اذكرت في النبى هذه اول ايه في سوره النبى وايما نعم اخبار فريدا في اخر سوره الاخلاص ماذا قال الكريم ربنا ان الذي هذه الساعه دين دكان دين الحرب في مجال في هذا لقد سالني من تعيّن إجابتهم أن أكتب لهم مرنوا ما منهم مني في بعض المجالات من أقسام التفتيش والقضاء والشرع وفي القدر، في والقدر. ففي فقد دار من لكن عين اجابتهم ما بين من احد الاثمان من ارباع الذين اتخذوه لكن دائما تعينت اجابتهم يعني وجدت علي اجابتهم لماذا غير لشرفه المجاهد او لحاجتهم الى ما اتخذوه هذا هو الظاهر الظاهر لحاجتهم الى ما اتخذوه لان من وهو الحق وجد على ابن سينا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 يشد التوحيد والكتاب لابنائه وفي الله والشرع والقدر لنفي الحاجه الى تحقيق هذين الاقلين وهما التوحيد والكتاب والشرع والقدر الابناء الاقلين هذان الاقلين هما التوحيد والكتاب والشرع والقدر الى هذه الجمله بيان خبق فحديث المعلّف بهذا الشباب قيام خبق فحديث المعلّف بهذا الشباب أن المستألة من فائد الزيادة أن يفتد له ما سمعه منه في هذين الأفلين يقول مالّف بنفيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأفلين يعني لأن الحاجة ماتت إلى حقيق الناس هذا والتي ترغب في استراض البي دي انا ترى شكل اننا نعمل قرارات من هذا الافضل وهم القدر والاختيار والخالي والقدر اي حاجه الى تصير بالمنام انهم يرغبون فلما اننا ذهب الحاجه الناس لذلك لا يطلب من المستهزئ أحد يغتنم حب الأبناء جنباً لأنه لو لم تكن هذه النقطة لو لم تكن هذه النقطة على مرأنا لما يعلم عرفون معه معه سأقول له ولكن الغير المطلوبين فيهما على شيء لكن هذه أيضاً ليست ضعيفاً جداً مثله ولما نظرت هذه الجلادين طالب الناس فيهنا طالبوا كلامنا ناس يقولون من التهميه مبينا الخط فيه لا بد ان يتبين الحق فيه يقول فإنهما مع محاسب كل احد لينا ومع ان اهل النظر والعلم والاراده والادابه لا بد ان يخطوا منهم في ذلك من الخرابل والاقوال ما يحتاجون نحوه إلى بيان الهدى من الضبا رحيله ومع أنه النظر هذا الاختراف هذا الاختراف تقوله فإنهما مع حاجة, ما حاجة في كل أحد العهن هذا يعود إلى قوله لنفسه الآية ومع أن هذا النظر العلم للغاية هذا هذا على قوله اختراف الاختراف لأن كل مرحبته يرد في قلبك او يرجع على بستانك من الخلق في هذين الاخذين ما هو خلاف الحق احيانا وما هو الحق احيانا حتى في عهد الله يسترخيانه الصحابه جار يقول ان احدا يجد في نفسه ما يجده ان يخيط من, من السماء ولا يخش من به من الشبهات التي يطيع الشيطان في قلبك فبعض الناس يهدون الى وبعض الناس يهدونه ويكون كما قال الشيخ رحمه الله التوافر أه؟ أه؟ في رباله من القوافق القوافق الى المحلة الآن والأقوار المحلة ما يكتبون معه اذا كان يهدى من الصلاة لا في ينا مع فترة من خاض في ذلك بالحق وبالباطل كارثا وما يعطي القدوم لذلك من الشبه التي في أنواع الضغرات فنونا جميعاً حاجة من أن ذلك إلى أنواع الضغرات أنا عندي مصفوط البقر واحد يتضمن هذه مصفوطنا من, من الضغرات في شخص معلّف من أن ويأتون أنه يكون جيدا ويأتون أنه يكون جيدا كذلك شعير المهالب في ان هذا الشر وغنى الضالغ داع من قائل المجارب في ذابي التوديد ثانيا هذا المهالب يجب ان أن على هذا شيء؟ يتبين أيضاً وفي الحديثين يصيب بالاخراج الى بيان هذا المقبل يصيب ثاني اضطراب الناس في هذين النقلين بان اختلاف اقوالهم وهذا الاختراج في الحقيقه ان شاء ما يخطر في من هذه الشبه وما يبث بغرض الايقاع من هذه الشبه حرجين الى الان ففي بيان هذا صحيح منك، وفيه ايضا البيان الرغبة في تعزيز اجتهاد على القرآن هذا صحيح منك، وله بين مالك أبيين هنا ما في الساق هنا بيان بيان هارين أبيين، والبيان كفاظ الساق للساق في هنا والاقتراح والاقتراح والاقتراح طويل كان هذا الاقتراح مما يحضر في البال او مما يحضر في المطار والاقتراح فلاحذي بكرة لم نكن صائف ومشتنا قشف ومشتنا والله خاضر عنها هذه وان في هذه النقطة اللي حدنا لا بدنا من نقش فيها نعم وش اه سيكون سعيدا على سؤال مين الثاني على السؤال يقول هل يقول في باب التوتيج هو ومن باب الخبر الدائر بين النجل والإكتشف أرجو انتباد أفل الآن إنها رأيت من الى اتباع الناحن في الجنة السلامة التوفيق والتباع هل وطلب وإرادة وإلا اتباع نحن نعم في هذا التوفيق والتباع هو في من باب الخبر الدائر بين الاتباع بين مقول الاتباع التوفيق التوفيق لا الى الاخير الله لا الاخير خبر ولا طلب الخبر يا خبر الله تعالى كليب رفيق حزير قبول رحيم هذا خبر لله ان الله كان عفورا رحيما ان الله كان سنه خطيره وغيرها الخبر فالأول الذي نصح فيه والثاني ما يجدون الاسلام في باب التوحيد والتفاح من باب الخبر الداء لدائمه النفس والاحسان الوابع الآن طيب إيه. إيه. إنما نفهم عن وطيئة من هذه الأسواق لا يسأل تنفده الشيء هذا نفع ولا يبني مردك في أحدا نفعه ومن الله جهاتنا ما نلوث نفع ولقد خلقنا سنوات أروا ندرنا في ايام وما نفتنا من يهود نفعه كذا في الكلام فيه أجزاء بينه وبينه وإذا كان مختصرًا فهور يقول ثانيه بينه وبينه ووو ووو ووو وهو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو فكم من يعيد الى سبيه الشمس الله الهو كو من يعيد المفключ استرد قبيع يا سامي نعم لوجود التاليف مع نعم والبرنامج او ب اخلط في الموضوع ده كلامه قدره الخطيب يا جماعه المقصود عندي التاليف انه من تعيذ من اكتب له ما سمعه مني جبعه مجالب هذا السبب السبب وبعدين اجابه من عمله اصيب اردت الان صار المؤلف مع النفذات اجل السبب وهو ان بعض من تعينت اجابته تعلم ان يكتب في ما سمعه في بعض من سمعه مني وفي بعض المجالب في يا اسماء في التقرير الاقتصادي والصوره وقدر تمام جيد اذكر انني قيم ان كان هذا الموضوع الفلاني في الشغل على الوقت في جديده يعني. كل هذا السلام شاء الله الله الله والكلام فالكلام في باب التوحيد والفتاد هو من باب الخبر. الدائر بين النبي والفتاد والكلام في الشرع والقدر ومن باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحجة طيب يا حسنان. عندنا نظام مصدق الفتاد ما هذا نعم يقول السلام جبار السفيد والتفاة من ذلك الخبر كله هو النار والأحد هذا خبر ولا لا. الله استمد لم يرد ولم يرد ولم يرد ولم يرد ولم يعد هذا خبر ومثلا لا اله الا الله على السفيد خبر ولا لا هو جائر جول بين الناس والإحداث يعني اننا ما نفي وإن هذا الكلام في باب في التوثير والتفكير يعني كل الإنسان هو أن يتذكر أو يتذكر في هذا الخبر أن يتذكر أو يتذكر يعني الخبر دائماً للإنسان يقابل بأي شيء بالتصديق أو التفكير كل لا ولهذا تذكر الخبر عنده في الكلام. لانه ما يحتمل الضبط والكذب بذاته او ما يصح عن مقاله طائره فذاته او فبقى. نعم، الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والاراده الزائر بين الاراده والمحبه وبين الطرائع نعم، صحيح الكلام في الشرع والقدر هو امر الشرك الى وفع الجد لا تفع الكبرى ومشتبور بين الاراده والمحبة هذا القسم وبين القراغة والبؤس. يعني عندما يأمر في الله بأمر وهو الأخذ من القراغة هل أنت يقابل هذا الأمر لتفتيت أو تفتيت ولا تقابله بإرادة أو قراغة؟ اراده او قرار اذا التارص والقدر هو من باب التضاد من باب الصلح من باب الصلح الدائر بين الاراده والقدر او الاقراه والرضا لازم ايجاد التكافؤ من باب الضرائر بين بين ان يكون اما هذا عندما يقول الله استنطاق انت ماذا تعمل هل انت تعبد يعني تفعل شيء لا ان ما تفضل او تكذب قل لا اذا قال اقم الطرار فان ما انت الغلول لله انت تفضل و تفضل وانما تفضل او تفضل يعني انما حفة وارادة للشيء فتتنبت وانما تراها وبغل الشيء فلا تقوم بيه وعلى رسم العام بين الترسيد العلمي الذي يقابل إما بالتفريق أو التفريق وبين الترسيد العملي الذي يقابل بالقبول أو الرفض بالقبول أو الرفض ولا الضبط الغريب يعني الآن عندنا يقول الترسيد الكلام إلا بأثناء إلا كل ذلك خبر إلا خبر كما يقول لهذا الحضر يعني ما يظهر عن وحية عن أثنائه وحياره هو لهذا الحضر نحن ناضع الحضر جيئين ويظهر بكتري صهول الله نعم عندما يسأل تسائل الكرام في الشرق الله عز وجل من ذلك القلب من ذلك الحضر من ذلك القلب يعني يقولنا ان نفعل او يمانه فهو طلب وخارفون ان الامر والنهي الكلام طلب لكن الامر طلب الفعل والنهي طلب السفر قل لا هذا واضح يعني هذه المسألة البديلية دي ماذا يقابل الشرق هلنحن مبادئون بالتخطيق والتخطيق في المحبة والراجة ان قبلنا حاربنا ان قطلنا يقابل شيء مقابل بما قال من مؤذرة الناس الناس يجعون جهالين الحقيق الثراب ثم من الناس يشرح قفته بذلك ويحبه ويقبل ويصلي منهم من نبيه قفته بذلك ولا يحبه ولا يقبل ريكب ذلك إذا باب الشرق غير باب السفاق والصفات باب السفاق والصفات الكرم فيه من باب الخبر الذي هو ليس ما يقبل نطاق الجد او التبديع والله الشرعي الداعي ايش طلب المقابل بالقبول او بالراحه والرضا واضح ها النتيجه الان الان النتيجة ان نتيجه بهذا الشكل هذا الشيء هذه هذا الشيء ان الله سبحانه وتعالى كيف القران ما بين الصلاه وما بين تقديم وكذا صلاه وحده وكتب وكتب فباب وكتب وكتب وكتب فيه لباب وكتب وكتب بين وكتب وكتب وكتب وكتب وكتب وكتب وكتب وكتب وكتب وكتب وكتب وكتب الفران في الشرع والقدر في مداب الصلب الزائر بين الإرادة وبين القراهة والقفل يعني معناه إن إما أن يكون جراجاً محفوظاً نكون أن يكون محفوظاً محفوظاً حيث يقول مؤلف وبين القراهة الناس ناقياً وإستاف مش معناه يقول إستافاً يعني معناه قد تنجد القراءة وقرب فتاكي المحبة وقد تنجد في المحبة فتاكي أبوه أرمعنا والإنسان يجد من نفسه كيف يجد ها؟ أو في نفسه يجد في نفسه من نفسه نفسه, نفسه بين النفس والإسعار والتفيق والتفيق وبين الحب والباطل والضغض والحظ والمن صحيح ان يجد النجل الخاصة من هذه الأشياء ها؟ فربي اختلف منها في باب النجل وفي باب النجل والإسلام ماذا يجد من نفسي ان يقابل هذا النجل والإسلام يشوف بالتكثير او التكثير عندما يقول الصائر الله احد الله صمت، الله صميع، الله ربا هذا خبر مهلاك الخبر ليست مثل الشيء ولا يجب أن ربك ومن الله يجب أن يغاثم عنا تعملون هذا أيضا خبر لكن الاول الأول وهذا نفسه يجب أن نفسه تتعلق بهذا الشيء إنه مطبقه وإنه مكذبه إنا مصدقة وإنا مصدقة ثم يصدق إنا رسميه الى إلى أخير و... أو يصدق وما ربك بضلها إنا مصدق أو يكسب بالنسبة للإنشاء والنسبة للإنشاء بيقول مالك فيه الإنشاء أمر ومهن وإباهة سنفاق عندما يقول الله افعل كذا افعل كذا هل مقامك امام هذا الشيء تصديق وتثبيت وش حب وضوء حب وضوء يا جماعه ان ان تثبت ما امر الله به فتفعل او تبغض فلا تفعل ماذا تنكتب انها تتعلق بهذا الشيء تصديقا وتثبيبا وانما تتعلق به حبا نعم كذلك الحظ والنهر لا والنه. تنكر للفاعل هل نوجد إليه بأمر بمثلنا بالآمر بحفظنا أو يمنع إن كان امرا فهو حظ وإن كان نهيا فهو منعنا سوله له هل قدر بأن الله حزيزه بأن تقفير الله عليه وسلم ما يكن أقيا ما لقول الله إذا أمر بالشيء فما نهى انه يعرض القدر لا فانت سبعا منهم رضيه ولا تكون في ذلك معالك بالقدر وستكون مبنيان ولا تكون معالك بالقدر في ذلك للقدر ان هذا القدر يتعلق بالفاعل اللي هو الإنسان إغالقا من الله تعالى وخلقا ومع ذلك لينة الشرق وهذه نبيوتكم ما دعا تكون نبيه بالحقيقة فسنا أريد أنكم ان تتكوّر الفرق بين الخبر وبين الصلب فالخبر إن ملكات وإن مكتب مقابل بأي شيء للقصدير أو التركي والصلب إن أمر أو نكتب مقابل بأي شيء إن حاجة أو الهدف محاجة والإرادة أو الهدف والقرار يقول نوادك حتى إن الفرق بين هذا النوع و بينه الآخر معروف عند العام نحي والخارق بس عندهم هم معروف العام حمام ما يتضر لحنا الملعام ولا الملعام والخارق هل ما علي وجود أن القرق بين الإيشاء أو بين الثلق والخبر؟ معروف عند العام والخارق وهذا صغير الآن هم تنسيول الولد تسوط طغير ينجي بلي كده وكده نعم جبل جبل تكذب نعم مش تهوين هم يقوموا اللي يقول ده قدر حتى لا لكن عندما تقول اللي جاي خفوك يقولون؟ بيه اللي صحيح الله دي ولا دي شرط واني يقولون فرط دي على نسم الحمد نعم إذن يجل اطفق ولماذا فبحقيقة الفرح معروف عند العلم نعم الفرح بين الأمرين بين الإنشاء وبين الحضر معروف عند الناس اللي هو العديد في الانكبار لكن يقولوني أنكم بعيد الأهل في هذا الشيء ويقولون فعين ذو ما قلنا الشيخ بن الله أنه معروف عند الخاصة وعند أصناك المتكلمين بالعلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الايمان ثاب الإيمان الإيمان الجميل الذي الفطر الله ثاب الفطر صلى الله وترقية للإنسان. ثالث من القداس الايمان والنيو. ذكروا في الثاب الايمان الفرق بين الخبر المهم وبين النيو الشهر المهم. نعم. ووبين أول رضي الخبر المن ومال رضي الخبر المطلق. ذكروا هذا وفصلوه. نعم. حتى إن المثال. إن الرجل إذا قال لزوجته إن تحرق فلا فأمت طالق يأكل المنع فتعلق لم تطرق وان قصد الخضر وإن تعلق فتعلق فإن إذا فعلق فتطرق فتطرق بين الحظ والمنع وزين الخضر المتطرق وكما ذكره المقسمون بالكلام من اهل النظر والنحو والبيان حينما مع العلماء كلهم خاضوا في هذا الداء وتكلموا فيه وبينوا فرق بين الخبر والانشاء الذين مصطلح ثم قال ذكروا ان الكلام نوعان خبر وايشا والخبر دائم بين النفي والاحباب ولا امر ولا انشاء فانور ونور واذا ثم انا في البدايه جبت بالصححه من هناك هنا اخر هذا واضح الان هذا ليس هذه الكلام في شيء يمكن او ينتصف والخبر دائم بين اثبات يعني إما اثبات أو نبي والإنشاء إما أمر أو نبي أو إباد الإنشاء إما أمر أو نبي أو إباد يكون هلو هناك يقول لي تعالى وآخين الثلاثة وهذه الزكاة وارفعوا مع بعضهم الرسل إذا قلت الإنشاء لكنهم أمر يعني هو ان شاء والله اكبر يقول ذلك ان لم ولا تضرب السماء ولا تضلم النب الذي حفظ الله له ولا في هذا إنه. هذا إنه انشاء وهو اسم قدنا وفي قوله تعالى وفي لك الخير دخي هذا خبر هذا خبر لكنه لذا وفي قوله ايضا واذا قراتم فالصالح هذا صالح. اذا خذوا في الصلاه فانتشروا في الارض هذا اذا خذوا في الصلاه هذا اذا خذوا الان ان الكلام ينتقل الى حكمين والمال بذمه غيرك خبر واحد بين النفي والاداب وانشاء بين الامر والنهي والاداب و اذا يقابل الخبر بالنفي في المفعل في حال اذا بعد الخبر مثل المنظر يثبت به حول الكيف و هذا طيب واذا يقابل الشيء يا ان حتى جو او جو ان يثبت جواز قل لا طيب يقول مؤلف واذا كان كذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اختاجه له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال هذا كتاب الخبر كتاب الخبر لا بد ان يثبت لله ما اثبته من صفات الكمال والا كان مكذبا بالخبر فانتم طيب الذين يقولون ان الله ليس له يد حقيقه الشيء يكذبون بالخبر واللباس يكذبون بالوقت الذي يقوم ان لا اله الا انت ولا بطل يكذبون بالخبر فالواجب ان الانسان مسجد ما عفته الله المسجد من كتاب الكمال وقوله ما ادته في البث من صفات الكمال فقد تقول هل ادرك الله بنفسه شيئا من صفات لا في لن ينصفات الكمال بيان الواقع وليست طيبا جميع الصفات التي ادركها الله ونصفه يصفات كمال وينفع عن ما يجب عن مما يضعف هذه الحال نشر هذا صفات صباة الكمال وضد الصباة ضد صباة الكمال ما هو صغيرة وما ريك yes في نفسه وراكمال لأن الصباة ما ولا كماد ولا لا نفسه وراكمال الصابق بالله ما هو صفات الكمال وما ريكو كله أنت ما هذه الحال يعني مما يجب نقصا او ما يجب امرا قلبيا لا نقصا ولا كمال نعم يقول ولا بد له في احكام من ان يثبت خلقه وامره فيؤمن بخلقه في المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت امره في المتضمن فيعنى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره الايمان القادر من الزوال أيجب أن نجد في داب التوحيد والصدق أن داب التوحيد لا من داب الخبر ثالث من داب الخبر ما واجبنا نحوه هو ماذا كرمنا أن نستدل على ما أثبتنا من ثواب الخير وأن نبين ما يراد في هذا الحال ورفض النكض أو ما كان في البداية واتي الى الى الثاني وهو الشرع والقدر ولا بد له في احكام من ان يثبت خلقه وامره خلقه القدر امر الشرع كوني بخلقه متضمن كمال على وعموم وهمومه هي ان هذا بالشرع والقدر ويثبت امره المتضمن وكيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه نعم هذا الشرع اندار اجمالا ويؤمن بشرعه وقدر ايمانا خاليا من الزلال واطلاق الآن ان الانسان هنا مخاطب من الله بأمره شوه بأخطار ويجاء موقفه من الأحضار هو التصدير وإتباه كل ما أثبت الله له هذا موقف للنفسه وتذلك في النفي ينفي عن الله ما يضع بذلك مما نفع عن نفسه من نفسه للقاتل في إنسان المحافظ لأن الله وعيشا نحن محمول نحن نحن نحن أن يؤمن في الخلق والعمل علاله الخلق والعمل ويؤمن بعموم الخلق الله ومسيئته وان الله خارق كل شيء وسافين لكل شيء حتى اعمالنا نحن مخلوقا لله عز وجل وما و... و... وقد سعى الله فذلك يؤمن بأي شيء وهو السرع السرع أن يتضمن لديان ما يجبه أبانا يقول والعمل. شر الله الذي جاء به متضمن لما يحبه الله من القول والعمل فالإنسان محنون بالإيمان بهذا وبهذا قال المؤلف وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد بالقفة والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول نعم هذا أي الأخير الذي يبغى يتضمن التركيب في عبادته لأن العبادة الجماعة لي من باب النهي والأساس والتصفيق والتسليق ولا من باب الخص والاراده عندما تعدد الله يعني مقامك هذا تصفيق وتسليق ولا إرادة وخص إرادة وخص إذا هو من داعي ليسه قل له قال وهذا يترنم التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في القفص والإرادة فرسل المهند فاردون يبسل الفتافره لا أعلم يرجع هذا في كلامه الترابط القفص والإرادة معه هو يترمى التوحيد في القفص والإرادة والعمل يعني انا عندما تصلي توحد الله الصلاه عباده الا توحد الله في قصدك ما تقصد بصلاتك الا الله وفي عملك اللي هو ما تقصد به الا الله والاول اللي هو الخبر يتضمن التوحيد في العلم والقوه التوحيد في العلم والقلب. يعني أن أن تعلم بأن الله واحد في أسماء وواحد في كتابه وواحد في أفعاله وعبوديًا، فأنت الآن توحد لا في القصر والفرس، ولكنك توحد كما قال المعلق في العلم والأرض، يعني علمك الآن يطالب أن الله واحد في كتابه ما له ما له شريف. وكذلك أيضا قول واحد الله تعالى في القول يجمع ذلك قولا فيه الزكر والعباد له أنقول الخبر عنك في أن يوحد الله تعالى كان يوحد من القول مالك كما دل على ذلك سورة كله الله أحد ودل على الآخر سورة قل يا أيها الخابرون كما دل على ذلك هو كتب الله ذاكره قل الله احد من, من اي من باب الخبر من باب النسوه الخبر الذي يطلب منا او يطلب منا العلم اجتهد والقول ان نعلم ان الله احد مجتمع ونقوم ذلك في عزمتنا لكن قل يا ايها الكافرون ودل على الآخر سورة ستذى لعساترون ستجد أن دخاف فيها وإحقاف الله الجسد ساكم ولا يفضحها ما يتأمين ستذى لعساترون لا أحفظ ما تعبدون ولا أنتم عابلون ما أعبد عابل. ولا أنتم عابلون ما عبدتم ستجد أنتم ما لكم ان الاخلاص في سوره هدايه القبرون اخلاص القصد والاراده قلت له لا اعبد الناس اعبدون ولا انتم اريدون ان اعبدوا فانت قصد الله تبارك وتعالى فيمن تعبده لا تعبدون الله ولا تعبد الاحسان لكن قل هو الله احد ما فيها عباده ولكن فيها خبر يظل <تصفيق> مما نسله التسجير ما قالوا يا ربنا سورة الأخلاف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبرع بعد الفاتحة في رفع الفجر ورفع بالطوار وغير بالفاتحة كما كان يقعوا بهما في المثلث جراحة الثانية والثالثة جراحة جلولة يخرى بذل إحنا ربك فكان الوصول عليه الصلاة والسلام يطرق بنا في اتجاه العنم فالعنى هناك المالك الشباب بأس ركب الفجر وخلصها العنم في الوزن فالسلام يطرق بنا إلى انتراك في الطوارئ لأن الحديد قد يقول الثلاث الثلاث الليه قريش الذين يلفونه ويقولون لثيتا لا شريك له الا خليقا هو لا صنعه من ولا منره اصرا واجمعا نقول واقول اجراء هذا ان الخبر او ان الكلام يقول ان خبره او ان انشاء والانشاء الخبر بين النفي. فردة مقادروا بأي شيء التفضيع او التفضيع وليس شائر بين الامر وما هو لجاحة مقادروا بالإرادة والمحذة او القراء والبخط يعني ان النهورة او النبي اما ان يقبل ويحب ويريد ويعمل او يرسل عنه ما في التفضيع التفضيع مثل الآن الكلام في الشرع والخبر من أي نوع، ومن ذلك الخبر من ذلك النساء، من ذلك البيض، ولذلك هو داعٌ دائما نرى هذا تريد كريه فائت سعنة بسرعة أو تكره أو تكره براضا، لكن توحيد الله في هذا من ذلك من ذلك الخبر. ولهذا الناس تفيد إلا مكذب وإنا مكذب إما مكذب أو محذب طيب جمالك يكون إنك هو حيل إفراد كلها يتحدثون في الولا وحد خلالنا كنا عايز فأيهما لا يتحدثون من الخبار في الولا وحد كلها يتحدثون في الولا وحد لأنها عدادة إخلال وفق لا أعبدوا مما فعبدون يعني وإنما أعبد الله ولا أنتم عادلين ما أعبد وإنما دعوهين أطناك ولا أنتم عادلين ما, ما هددتم يعني اللي باع عبدوا عدادة تكون لأننا أعبدوا عدادة تتشرع الله ولا أنتم عادلون ما أعبدوا فرابت لكل دينك من هذا ضراء كامله معنى القدر الخبر من مثل الفعل لا من ذلك الخبر لانه خيره لكن من ذلك من مثل الفعل من ذلك خلق لانك, لأنك مأمور في العقيده ان الله تعالى خلقه شامل في كل شيء ومشيئته شامله في كل شيء طيب نقدرها الآن بدانا بالنتيجه فان الاول وهو التوحيد والسفاة فلأطفو بهذا الباب نعم في هذا الباب أي باب لا لأن الأول يوضعه في هذا الباب فلأطفو بهذا الباب يعني توحيد السفاة ان يوصف الله بما وصف به نصر وبما وصفه به رسول نفيا وإسلاما فلأطفو لله ما أطفوه نصره فعنه ما نطاعه عن نفسه تداره في اتماعه عندنا رسله ومن وصف وديه رسله اتفه السنة طيب ارجو الانجباه الاصل في درسك انشاء الاصل من ياسطه عباد ما هو الاصل في درسك ان يوصف الله بما يوصف به نفسه وبما يوصفه يوصفه نافيا ويستافر نافيا ويستافر مثال النفي مثال النفي الذي يوصف الله تخبره ويستافره كيف يوصفه كيف يوصفه وإذباتا جهو الخميع البصير قلعات جمع بين النوعين النفي طيب. لكن ما أدلنا للتسرة ولا لا ورد مؤثرها الآن لأولى الثقوط أعلم أن النسي الموجود في الله وترمي الإسلاف ليس نسياً نحظاً بل هو نسي لإسلاف الغذر نسي لإسلاف الغذر هذا طاعة الوقت المعرفة أن النسي الموجود في الله اكتاثا يتضم اكتاثا لأنه لا يحصل الكمال إلا بذلك وليس النفل الموجود صلى الله عليه نفيا محضا نفيا محضا الآن ناخذ أكتاثا ولا يظلم ربك احدا قولي لأن هذا اكتاثا نفل الى ولا يجبنا مركبه هذه ماذا نقول هل نقول ان الله مزعارا تقصد انتفاع الظلم عنه انتفاعا مجردا فقط هل نقول ان المراد بذلك استاد كمال عزيبي وانه بكمال عزيبي لا يفهم هذا هو هذا الواقع يقول والله عزيلي ليس معنى انه ستما لا ولكن النخل لا يظلم. لماذا؟ لأن النخل المجرد جماعة قد يكون سبب النخل. النخل المجرد قد يكون سبب النخل والعدم. وقد يكون سبب عدم القابلية عدم القابلية سبب عدم القابلية. وقد يكون مثلا بقول اي فتنا عمي ولا اظنى ربك احد نبتل انبتل على هذه السفدة عنها اوضحنا اركون في الان في ذلك عندما تكون لرجل زمن غعيب هذا الردل هذا الردل لا يظلم زمن غعيب ماهي يعني محصير. تتعب على هل يعتبر هذا مدحاً؟ لانه يقول وراء هم هادله بشه دواب؟ عاجز عاجز عن الدول مهم؟ هذا يقول إن قول الشاعر قليلة لا يقدرون بدنك ولا يؤمنون الناس حتى تقضرون وفي قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وانهانا ليسوا من الشر في شيء بعيد عن الشر يكون من ظلم اهل الظلم ناطره ومن افاعه اهل السوء احسانا شنو هذا؟ اختلاف هذه لا يوجد لها ليسوا من, من الشر في شيء ما فيهم شر وايضا اذا ظلموا يكون من, و... من ظلم مغفرة إذا ظلمهم أحد على غفرة أحفونا عنه وإن تقومين ساعه في أهل السوق الالتاني. اذا إذا أفعلهم أحد أحسنوا بلي عندما نفرق نتغل مجازات في لمن ظلقهم في الإحسان من أفائرهم تغير الصباح صيدة لكن أتجنون أن هذا الصباح مصر لأنهم حاجزون ولهذا قال فليس لي بذيني قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة فرسانا وربانا إذن ما نريد بهذا لأن هؤلاء حاجزون لا يبدو نفسهم ولا يبدو نظلمون ولا أحسنون بحقهم إذا جمعت إذا جد ولا من رمضا أحد أن يجعل سنكون فقط غير مصابا من الأسمال من لن يكون نفسه طيب واحد هو اللعنة عندي اسكار يستند إليه الناس يليننا في غواهم ولا يظلمهم ولا يظلمهم أشجارهم يغلقون شو هذا هل يكون مدحاً لامتداء إنه ما يظلم ولا ينقول قابل صغير قابل يعني لا نكتب كل علم هنا لعدم القابليه ونكتب بقول الشاعر ولا دين منك حتى تفرضني شنو بالعرض عن الله لا ولا عدم قابليه لانه قادر على الظلم لكنه انا قادر كما العدله ما نعزلنا عن نفسه يا عبادي اني حرمت الثلما على نفسي وجعله بينكم محرما ارجو الكتاب هذه القاعده الان وقال المؤلف رحمه الله انهم ينفون ما نفاه عن نفسه يجب ان نفوه ما نفاه الله عن نفسه فانه ايش مصابون بالاسباب النفي الذي في صغات الله مصابراً لا شيء هيك وليس نفياً محظم لأنه لا يكون نفياً لأن النافيا ليس مجحاً نفيا المحظة فمجح لأنه بالنفيا احساس فلا يكون لله إذا كان ثابته كمال فلا يكون مردس أحد في كمال وما ردك صديقات مع ما تعملون لكمال. كمال علم وإحاقته ومراقبته وما نفتنا من اللغوط خلق نفسنا وضعبه وما نفتنا من اللغوط يعني نفسنا في عياء كمال لكما نفتنا من اللغوط لا طيب واحد حتى جزء حديث عليه دوام الحديث وقال ان هذا ما فعيد ما فعيد هو فعيد صحيح للغاية ماذا ما فعيد ما فعيد لكن لماذا يفعل يضعف جنرية قادمة حيث لا يضعف ولا يضعف فبل هذا على أن نافجل... الناس للغاية ليس ليس كمالا حتى يكون متضمنا بكفة والله رأيه I'm hurting them. En